ولا تتخذوا ايماكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد سبوتها وتذوقوا السوء بما عصدتم عن سبيل الله ولا عذابٌ وليم ولا تشتروا بعذ الذل ثمنًا قليلا إنما عذاب الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باب وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرًا بِحُسْنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ذَكَرًا أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أُجُورًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شَئٌ يُؤْنِي رَجِيم إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُرْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آ آل وَإِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَغَلَّهُنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدْ دَلَّنَا آيَاتٍ مّكَانَ آيَتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلِ الْأَ ذَرُّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْنَا الزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدُوا وَبَشِّرِ الْمُسْلِمِينَ